ولا ياتي ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله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 الله إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ يَقُولُ مَا لَا يَفْعَلُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ وإذ قال موسى لقومه يا قوم يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم